أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا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 وَمِنن النَّخْلِمِ طَلْعِهَا قِ وَانُ الذَانَةُ وَجََّاتِم مِنْ أَعْنَابِ وَزَّتُونَ وَرُّم مَانَ مُشْتَبهِه وَغَيْرَ مُتَشابِه أُظُرُ إى سَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنعه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 قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 وَهُوَ أَلَُ بالِالمُهْتَدين فَكُلوا مِما ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كُلتُ بِآيَاتِهِ مُؤمنِنين. وَماَا لكُم أَلَّا تَأكُلُ مِمما ذُكِ رَسمُ اللهَِّ عَلَيْهِ وَقَدَ فَ الصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُم إِلَّا مَضُّ لِلْتُم إلَْ وَإِنَّ كَث ال ل يُضلّونَ بِأَهوائِهِ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 وَمَ يُرذَ أَ يُظَِّهُ يجعَ صَدَرَهُ ضَييقًا حَرجكَ أن النَّماَا يَ الصَّعدد في السماء كَذَلِكَ يَجعَ اللهَّ الججسَ على الذيينَ لا يؤمنِنون وَهذاَا صاتُ رَّك مستُتَقيم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 سيجزيهم بِمَا كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سَجزهِم وَصففَهُم إِهُ حَكيم عَم قَذَ خَصِرَ الذيينَ قَتَلوا أَولادَهُم سَفَهم بغَير عِلْمِ وَحََّمُ مَا رَزَقَهُم اللهَّ فْتِرَ أَن علىى اللهَّ قَذ ظَلّ وَمَا كانَوا محُتَدين. وَهُوََّذ أَ شَأدًا النَّاتِ مَعَروشاتِ وَغَيْرَ مَروشَاتِ مع وَن نَّخْلَ وَزَّرععَ مُخْتَلِفًا أُكُلُه وَنَّخْلَ وَالزَّرعَ مُخْتَلِفًا أُكُلهُ وَزَّتُونَ وَُّم مانَ مُتَشابِه وَغَيرَ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 اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعج اثنين قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَم الْأُنثَيَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ امْرَأَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَنِسَاءُ إِخْوَانِكُمْ وَاتَّقُوا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 قل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ دَمًا انه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادو حرمنا كل الذي ظفر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 فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ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 يَوْمَ يأتي بضُ آياتِ رَبّكَ لا يَ فَع نَنفسْسًا إمُهَا لَ تَك آمنَت مِنْ قبلوا أَ كَسَبَت فيِي إمهَا خَييرَ قُل تَظِرُواُ تَظِرون.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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قُلْ أغير الله أبغي ربا وَهُوَ رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وَهُو ال الذي جَعَلَكُم خَلَِ فَ الأرضِ وَرَفَعَ بَعضَكُمْ فَووقَ بَعْض دََجاتِ ال لابَلُوَكُمْ فِي مَا آتَكُمْ إِ رَبَّكَ سرَرعُ الْعِقابِ وَإِنهُ لَغَفُور الرَّحيِيم صَدَقَ اللهَّهُ العظم.